ورسل فالغلبة والنصرة لأهل التوفيق لكن متى إذا صدقوا معهم كما أن الغلبة والنصر لهم في أرض المعركة في الجهاد إذا صدقوا مع الله كذلك الغلبة والنصرة لهم في ميدان العلم في ميدان مناظرة في مقابل هؤلاء لأن هؤلاء ما معهم حجر ما معهم إلا سفتطة ما معهم إلا كلام يبهرجون به على العام ولهذا هم من أكثر الناس عداوة لنصوص الوحي لماذا؟ لأن نصوص الوحي تبطل ما ذهبوا إليه وبناء على ذلك أطلقوا على أهل السنة بعض الأوصاف الشنيعة سموهم حشوية أو حشوية ما معنى حشوية وأول من أطلق هذا الكلام عمرو بن عبيد أطلق على بن عمر رضي الله عنه يعني أهل حشو كلام ما عندهم أصول كما يزعمون أصول أو قواعد عقلية ما عندهم إلا قال الله قال الرسول ونعم بهذا الخلاف العلم قال الله قال قال رسوله قال الصحابة هم أولي الأثاني هذا هو العلم حقيقة ثم قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنام نعم وقد من الله تعالى علينا بكتابه نعم الب... يقول وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاع فكما أن الإنسان الذي يدخل ميدان المعركة ولم يتسلح يكون مضنه للهلكة فكذلك الذي يدخل ميدان العلم وليس متسلح بالعلم فإنه سرعان ما ينهزم ويتلاشى أمام هؤلاء ولهذا نقول ينبغي بل يجب على أن الإنسان لا يتصدر لمناظرة هؤلاء المبتلعة أو هؤلاء المشركة أو هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى نعم إلا وقد تفلح بالعلم السلاح الكامل وتصور. شعب هؤلاء ليستطيع الرد عليهم، وإلا فإن النتائج ستكون عكسية تأتي على الضد فإنك إذا أتيتهم وأنت مهزوز وليس معك حجج، فإنك تساعد هؤلاء أولاً في تثبيت هذا المذهب الفاسد في قلوبهم، ثم أيضاً تساعد في انتشار مذهبه وظهور مذهبه وظهور وظهور مذهبه، نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا قال تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجه إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة نعم والله عز وجل امتن علينا بانزال هذا الكتاب وبحفظ هذا الكتاب وذكر انه تبيانا لكل شيء وانه روح وكذلك احينا اليك روحا من امرنا لتوقف الهداية عليه وايضا جعله الله عز وجل نورا فلا يمكن أن تقاوم حججه بأي شبهة ولهذا قال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا نعم وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام لكلام يحتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين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 فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من وما ذك وما ذك وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كثرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا هو جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهم به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صدروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآن بدأ الشيخ رحمه الله وشرع في ذكر بعض الشبه لهؤلاء الذين يصرفون أنواعا من العبادة غير الله عز وجل وسيرد عليها وذكر أولا أن الجواب على هذه الشبه جواباً الأول جواب مجمل والثاني جواب مفصل سيذكر الشبه ثم يرد عليه الجواب الأول المجمل يقول إذا أتاك هذا الرجل أولاً المسلم الموحد يعلم أن أهل الباطل على وجه العمق هذه قاعدة عامة دائما يتمسكون بإيش بالمتشابه ويدعون المعصية خذ على سبيل المعتزلة في نفي القدم أخذوا بما تشابه عليهم من قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستغل أخذوا النصوص التي فيها إثبات المشيئة للعب وتركوا المحكم من النصوص التي فيها إثبات مشيئة الرف الخوارج أخذوا ما تشابه عليهم من النصوص التي فيها آيات المرجع أخذوا ما تشابه عليهم من نصوص الوعد المعطلة أخذوا ما تشابه عليهم من نصوص التي فيها التنزيه. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفا أحد فلا تضربوا لله الأمثال وكل هؤلاء كذلك المشركون المخرفون الذين يصرفون العبادة لغير الله يأخذون ما تشابه من الآيات التي فيها الثناء على الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما تشابه من إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون نحن لا نعبدهم إنما نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل يقول الشيخ لك جواب مجمل مع هؤلاء إذا كان ما عندك جواب مفصل تقول لهم ما جئتم به هذا هذا من المتشابه لأن عندي نصوص محكمة. النصوص المحكمة هذه هي النصوص الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون أن الله وحده هو الخالق وحده هو الرازق وحده هو النافع الظالم، ومع ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فلم يخرجهم هذا من الشرك. هذا محكم بين ظاهر واضح. أيضا الآيات الأخرى التي فيها نص صريح أن العبادة لا تصرف إلا إيه لله إياك نعبد وإياك نستعين وأن المساعدة لله فلا تدعوا مع الله أحد. كيف ندع هذه النصوص الواضحة البيّنة المحكمة لهذه النصوص الذي أتى بها هؤلاء المتشابهين؟ فهذا جواب. مجمل لهذا لهؤلاء أمثالهم نعم وكما ذكر الشيخ يقال له كلام الله عز وجل لا يمكن أن يتناقض وأيضا كلام الرسول لا يمكن أن يناقض كلام الله عز وجل فعندي هذه الآيات المحكمة هي البينة الواضحة والأحاديث البينة الواضحة فأنا آخذ بها أما هذه النصوص التي أتيت بها فأنا ما أدري ما المراد بها ورب يعني يقال له يمكن أن يرجع لأهل العلم في ذلك إنما أنا أتمسك بماذا؟ بالمحكمة الواضح البين نعم وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يذر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أراد الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح نعم هذه الشبهة الأولى الشبهة الأولى التي يريدها هذا الذي يصرف العبادة لغير الله يقول أنا لست بمشهر بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن غيره فضلا عن الشيخ عبد القادر وغير الشيخ عبد القادر سيدة زينب الحسين فلان وفلان هؤلاء لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون فضلا أن يملكوه لغيرهم إذن ما تصنع أنت قال أنا فقط أجعلهم واسطة بيني وبين الله أريدهم يشفعوا لي عند الله عز وجل الجواب قل له هذا قول أو عين قول المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون في أصنامهم ومعبوداتهم أنها تنفع وتضر من دون الله قل من يرزقهم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدب ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هم يعتقدون أن النفع والضر بيد الله عز وجل وإنما قالوا إيش ما نعبدهم إلا لغاية هذا عين قولهم وهذا هو عين الشرك الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا, إذا أقرأ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله بربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد الله أن يفرق بين فعلهم ولكن أراد الله أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم نعم إذا اعترض هذا الشخص وقال هذه الآيات التي ذكرتوها نزلت فيما. من يعبد الأصنام الأشجار الأحجار كيف تجعلون هذه الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام تنزلونها على من على من يدعو الأولياء ويتقرب لهؤلاء الأنبياء والملائكة فيقال له جوابها الجواب الأول ما ذكره الشيء أن هؤلاء الذين نزل فيهم الآية منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة أأنتم أغللتم عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل يخاطب الملائكة إدخال الله أعوذ الله من الشيطان الرجيم إنعم في الملائكة آه. ذكرناها مرارا آه. نعم يوم يحشرهم جميعا هم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعطون فمنهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد عيسى وأمه ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار فليس هذا الكلام بصحيح على إطلاقها أن هذه الآيات ما نزلت إلا في من يعبد الأصنام هذا أمر الأمر الآخر أن العبرة بذات الفعل الذي هو العبادة والتقرب به لغير الله عز وجل بغض النظر من المتقرب له بالعبادة هذه العبادة إذا صرفت لغير الله أيًا كان هذا المصروف له هذا هو الشيء لأن الذين يعبدون الأصنام يقولون أيضا نريدها أن تكون واسطة بيننا وبين الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله سبحانه نعم وذكر المؤلف الآيات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي هؤلاء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبثغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته فهؤلاء الذين تتقربون إليهم بأنواع القرب بأنواع العبادات من الملائكة من الصالحين من الأنبياء هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بأنواع القرب يرجون رحمة الله عز وجل بمعنى أنهم لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع فكيف تطلبون منهم النفع والضر إذا هذه الآية دليل على أن الآيات التي نزلت في المشركين ليست فقط في من يعبد الأحجار والأشجار نعم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقذبون إلى الله زلفا وقوله تعالى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم الشبهة الثالثة قال إذا أولد عليه أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون مع الأصنام يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين فإن قال الكفار يريدون منهم أن يبتغون منهم النفع والضر وأنا لا أريد منهم النفع والضر وإنما أريد الشفاعة فقط الجواب فقل له هذا عين قول الكفار وهذا هو النفع والضر ولهذا قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها نعم هذه أساس وأصل شبه هؤلاء المخرفين ولهذا احفظها وافهمها وما بعدها أيش منها؟ فكل شبهة تفرد هي مرجعها لهذه الشبهات الثلاث. ما هي هذه الشبهات الثلاث؟ هاه؟ من يذكرها لنا على سبيل الإجمال؟ نعم فضل. قيد على عشان يسمعون الإخوان. لا ما أريد الردنا أريد الشبه فقط أحسن أننا لا نريد منهم النفع والضر، وإنما نريد منهم الشفاعة فهذه هي زبدة وخلاصة شبه القرى نعم فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى أدعو ربكم وخف وخفية إنه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر واطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة فلابد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نحن طيب ل... على كل بدأت الشبه التي بعدها هي أشبه بالأمثلة يعني سيوجدون أمثلة يعتقدون أن هذه ليست عبادة الشيخ الآن أسس بالشبه الثلاث هذه الشبه عامة تستخدم في كل عبادة بدأت الآن الشبه التفصيلية الأكثر, أدق، الأكثر دقة فبدأ أولا بالشبه الأولى سيقول هذا المشرك أنا يا أخي لا أعبدها لا أتقرب لهم بالعبادة وإنما أدعوهم وألتج إليهم يعني كأنه فهم أن العبادة شيء آخر فالآن الذي عليك ما هو أن تبين له أن الدعاء عبادة فإذا تبين له أن الدعاء عبادة عند ذلك نرجع إلى الأصل أن صرف العبادة لغير الله شير ولهذا قال الشير فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فنعم فبينها له بقوله قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وإنه لا يحب المؤتدين وأيضا ذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة ما ذكره المؤلف رحمه الله الدعاء مخ العبادة لا شك أنه مخ العبادة بل هو العبادة لكن الحديث الذي جاء أن الدعاء مخ العبادة فيه ضعف إنما الصحيح كما عند أبي داود الدعاء هو العبادة وذكرنا هذا فيما سبق أن هذا من باب إطلاق الكل على جزء أم على الكل الجزء على الكل لماذا؟ لأهميته فإذا تبين له أن الدعاء عبادة فقد تقرر أن صرف هذه العبادة لغير الله شر بل كما سيبين المؤلف أن جل شرك المشركين هو في صرف الدعاء لغير الله ولهذا ذكر بعض أهل العلم ملحظ لطيف عند قوله سبحانه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِلَى دَعْتِ قال أن جل الأسئلة التي وردت في القرآن من الذي أمر بمباشرة الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال يسألونك عن المحيط قل المحي يسألونك عن الأهل قل الأهل إلا هنا قال أهل العلم فيه نكته طيب وذلك أنهم كان بالإمكان يقول وإذا سألك عبادي عني إج فقل لهم إني قل قالوا أن الله عز وجل هناك ول الإجابة بنفسه فكأنه يقول للعبادة فلا تجعلوا بيني وبينكم واسطة في الدعاء. لم اجعل بيني وبينكم واسطة حتى في اجابة سؤالكم فلا تجعلوا بيني وبينكم واسطة في الدعاء توجهوا الى الله مباشرة وهذا من رحمة الله عز وجل دعاجه ان نجعل بيننا وبينه واسطة كما هي الحان عند اصحاب الملل المحرفة وعند اصحاب المذاهب الظانة جعلوا هذا الإنسان المسكين مرتهن ومعلق إيش بأناس مثله لأجل أن يكون دائماً محتاج إليه لا من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا هذه العقيدة أن الإنسان يتوجه إلى الله مباشرة ليس بحاجة إلى يذهب أن يذهب إلى الإمام الفلاني أو إلى الشيخ الفلاني أو إلى الولي الفلاني أو إلى المكان الفلاني لا تدعو الله عز وجل على كل حال وفي أي وقت دون أن تحتاج إلى عبد ضعيف مثل وهذه من رحمة الله عز وجل ونعمة إن سن الله عز وجل بها علينا نعم نعم فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا وطمع ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم نعم إذا أقرر أنه عبادة فعنده أن العبادة إذا صرفت لغير الله صارت نقولها الآن أن سلمت لنا أن الدعاء عباده لا ليس بعباده النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن الدعاء هو العبادة والله عز وجل أمرك بإخلاص الدعاء لا سبحانه وتعالى لا بد أن يقول نعم الدعاء عباده فقل له فإذا صرفته لغير الله دعوت غير الله كائنا من كان هذا المدعو ملك نبي صالح جني فقد صرفت العبادة لغير الله ووقعت في الشرك نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي ربك وانحر وأطعت الله وانحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر الذبح فإذا قال الذبح ليس العبادة لله عز وجل النحر من قال لكم أنه عبادة. فأنا إذا ذبحت غير الله عز وجل لم أكن مسكا يقال له الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر وهذا دليل على أن الذب عبادة ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي النسك ما هو الذب ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له فهذا دليل على أن الذبح عبادة إذا تقرر أن الذبح عبادة فإذا صرف لغير الله صار شركا نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللاثة وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يذبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا نعم يعاد الكلام عليه مرة أخرى إذا تقرر عنده أن الدعاء عباده والذب عباده والاتجاء عباده يقال له طيب المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم هل كانوا يتقربون لمعبوداتهم من اللات والأنبياء والملائكة إلا بالدعاء والإتجاع ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون إنما تقربوا لهم بهذه الأنواع من القرب في قصد أنها تقربهم إلى الله زلفا ومع ذلك وقعوا في الشرك والله أعلم والله ولهذا لن تجد عند القوم سوى هذه الشبه فافهمها واحفظها وأنت بذلك تتسلح بإذن الله بهذا السلاح الذي تواجه به هؤلاء المخرفين جميعا فكل من صرف عبادة لغير الله سواء لملك أو نبي أو ولي أو صاحب ضريح أو جني أو ملك لن تجد عنده أكثر من هذه الشبه التي يذكرها الشيخ يقول فإن قال هذا المشرك قال يخاطبك أيها السني يقول أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجواب لا ولا شك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجمال وله شفاعات ليس له فقط شفاعة واحدة له شفاعات ثابتة يوم القيامة إذا فقل له أنا لا أمكرها ولا أتبرأ منها بل هو الشافع المشفى صلى الله عليه وسلم هو أورد هذا الكلام لماذا هذا الذي يصرف العبادة لغير الله لماذا أورد علينا هذه الشفاة يعني يقول ما دمت أنت الذي تنكر عليه تثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة فأنا أطلب منه الآن الشفاعة أريد منها ليشفعني لي عند الله عز وجل هذا مقصود بهذا الكلام فهو الآن يورد عليك ويقول لك ألست تثبت الشفاعة بلا أثبتها وليس عندي أدنى شك في ثبوتها إذا ما من عني أطلبها منه الآن يقول المؤلف ولكن الشفاعة كلها لله تعالى هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها لمن؟ لله قل لله الشفاعة جميعا وهذه الشفاعة لها شروط الله عز وجل لما أثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم وأثبتها لغير نبي أثبتها للملائكة أثبتها للمؤمنين أثبتها لسائر الأنبياء أثبتها للأفراض نعم جعل لها شروطا لم يجعلها هكذا مطرقة الشرط الأول ما هو الإذن إذن الله عز وجل الشافع أن يشفع الدليل على ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشرط والإذن الآن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لا لم يؤذن لها الآن أثبت الله عز وجل له الشفاعة لكن إلى الآن ما جرى الإذن ولهذا إذا طلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة هل مباشرة يشفع لا يستأذن الله عز وجل فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل كما في صحيح البخاري علي من المحامد ما لا أحسنه الآن يعني يثني على الله عز وجل ويحمده سبحانه وتعالى وهنا فيه ملمح وإن كانت مسألة جانبية لكن لا بأس أن نبه عليها ينبغي للمسلم إذا سأل الله عز وجل من آداب الدعاء ذكر أهل العلم بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل ولله المثل الأعلى إذا جئت إلى أمير وإلى ملك أو كبير تطلب منه حاجة أو أمرا ألست تقدم أمام حاجتك هذا التناء على هذا الرجل وإلا لا ولله المثل الأعلى فيقال لي ارفع رأسك وسلت تعطى واشفعت شفى يؤذى لها الآن إذن الشرط الأول الإذن أقول نعم أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشفاعة الآن كلها لله لأنه هو الذي سيأذن للشافء أن يشفى الشرط الثاني الرضا عن المشفوم هذا يختلف عن شفاعة الدنيا شفاعة الدنيا هم من أين أتوا لما قاس الله إيش على خلقه قالوا ألسنا إذا احتجنا حاجة عند ملك أو عظيم ألسنا نستشفع بأحد المقربين عنده أحد الوزراء أحد الجند أحد أبناءه أقاربه لأجل أن يشفع لنا في حاجتنا قالوا كذلك الله عز وجل قلنا يختلف الأمر أنتم هنا شبهتم الله عز وجل بخلقه في الدنيا الشافع يشفع ولو لم يأذن المشفوع عنده أحيانا يأتي هذا الوزير يشفع لشخص والأمير ما كان يرغب ولا يحب أن يشفع لفنان ثم أيضا هذا الأمير وهذا العظيم قد يشفع هذا الشخص في هذا الشخص وهو لا يرضى عن ذاك الشخص المشهوع له إنما مجاملة أو رغبة أو رهبة أو جبر خاطر لهذا الذي وكل هذا لا ينطبق على السفاعة المنسوبة لله عز وجل. ولهذا الشرط الثاني غير الله عز وجل عن المشفى إلى. ومن قال لك أيضا أنك مرضي عنك الدليل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا يقول المؤلف. فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها نعم نثبتها كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم بل من حقوقه علينا أن نثبت له هذه الشفاعة وشفاعته صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشارك لغيره فيها أو غيره مشارك له فيها فما هي الشفاعات الخاصة به؟ ذكرناها في درس الصباح نعم ما هي الشفاعات الخاصة به ثلاث شفاعات الشفاعة العظمى وشفاعته لعمه لا هذه من الشفاعات المشتركة والشفاعة في دخول أهل الجنة أهل هذه الشفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام أما ما عداها فيشاركه فيها غيره من الملائكة من الأولياء من, من الأبناء من الوالدين فكل هؤلاء يشارك النبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار أو الشفاعة لأناس لستحقوا دخول النار أن لا يدخلوها يقول بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون هذا الشرط الأول إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كيف تطلب منه الشفاعة الآن والله عز وجل ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيك أو في غيرك كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد أعظم الأعمال التي تكون سببا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو التوحيد وأنت لست بموحد لأن أعظم ذنب عصي به الله عز وجل الشرك وأخبر الله عز وجل أن المشرك لا تناله الشفاعة كائنا من كان بقوله سبحانه ها لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا ينتفعون بشفاعة الشافعين هؤلاء المشركين فأنت إذا أردت الشفاعة وطمعت في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فعليك أن تخلص التوحيد لله عز وجل ولهذا سأل أبو هريرة كما في حديث البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ماذا قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لم يقلها ويشرك مع الله عز وجل فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرجى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قدموا على الله عز وجل وهم مخلصون له في العباد لكن كونك تدعو غير الله عز وجل وترجو الشفاعة هذا مستحيل تذبح لغير الله وترجو الشفاعة مستحيل ما الله عز وجل يقول كما قال تعالى ومن يبثغ غير الإسلام دينا فلن يقبل فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لمن لله عز وجل فتطلب ممن من الله عز وجل لا تطلبها ممن لا يملكها فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى لا يملكون الشفاعة الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل ولهذا يهبها لمن يشاء ويأذن أو بعد رضاه عن المشفوع له يقول فالأولى بدل أن تتوجه بدعائك للنبي صلى الله عليه وسلم توجه بالدعاء لمن يملك الشفاعة الحق توجه بالدعاء إلى الله عز وجل اغفع رأس يديك وقل اللهم شفع فيي نبيا هذا هو الدعاء المشروع وهذا هو العمل المشروع وهذا هو الذي يوافق التوحيد, التوحيد الخالص اسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا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 فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك, بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله نعم فإن اعترض هذا الذي يصف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأولان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاع وأنا أطلب ممن أعطاه الله عز وجل فالجواب قل الذي أعطاه الشفاعة أمرك بإيش بإخلاص العبادة له فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد لا تدعو لا ملك ولا نبي ولا ولي أخلص الدعاء لله فكيف تتعو النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو الذي أعطاه الشفاعة وهو الذي أمرك بإخلاص العبادة ثم أيضا لك جواب آخر هل الشفاعة فقط أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أجواب لا ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أعطى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها الملائكة وأعطاها المؤمنين وأعطاها الأفراد والفرض المولود الذي يتوفى قبل وفاة والديه وقبل البلوغ فالله عز وجل جعل هؤلاء شفعاء لآبائه ولهذا في الدعاء لهؤلاء ماذا نقول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشفعه فيهما أي في والديه فإذا كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره فلماذا لا تطلبها من غيره لماذا لا تطلبها من الملائكة فإن قلت نعم أطلبها من غيره دعوت غير الله وإن قلت لا بطل قولك أن الله عز وجل أعطى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطربها ممن أعطى أطربها من النبي صلى الله عليه وسلم وأطربها من غيره نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاع إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفر ثم هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرف أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام نعم قبل هذا فإن اعترض وقال أنا لا أشرك بالله عز وجل حاشا وكله أنا ألتج إلى الصالحين في حاجتي عند ذلك عاد السؤال مرة أخرى سأله قل ألست تعتقد أن الشرك أعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر واعظم من بل فلأعظم من قتل النفس التي حرم الله لأنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل وقد بين الله عز وجل أنه لا يغفر أي يشرك به ويغضرون ذلك نعم وهذه الآية وردت في موضعين في سورة النساء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لا إن أشرك ت عمله سيقول بنا قل له ما هو الشرك عرف لي الشرك علشان تعرف هل أنت وقعت في الشرك أو لم تقع في الشرك وهل عملك هذا يعد شركا أو لا يعد شركا؟ كيف تنفي أول شيء عن نفسك أمر وأنت لا تعرفه ثم كون الله عز وجل حرم الشرك وبين هذه المنزلة العظيمة له فلابد أن يوضحه لنا فما هو الشرك لأجل أن نعرف هل عملك هذا شرك أو ليس بالشرك الآن إذن الخلاف بيننا وبينك وسوء الفهم الذي بيننا وبينك في إيه هي ضابط الشرك نريد أن نعرف ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة وكتب على صاحبه الخلود في النار وحلم من المغفرة نريد أن نعرف ضابط هذا الشرك ومفهوم هذا الشرك ثم نعود وننظر هل عملك ينطبق عليه اسم الشرك أو لا نعم قال رحمه الله فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو بنية أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية والأبنية التي على القبور وغيرها فهذا, فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب نعم فإن قال الشرك الذي حرمه الله عز وجل وأبدأ فيه وأعاد هو عبادة الأصنام وأنا لا أعبد الأصنام أنا أدعو هذا الولي وأذبح لهذا الولي علّه أن يشف علي عند الله عز وجل فقل له أعد السؤال عليه أليس تعتقد أن الشرك عبادة الأصنام طيب ما هي عبادة الأصنام؟ بيّن لي عبادة الأصنام كيف عبد هؤلاء الأصنام هل عبادة الأصنام الاعتقاد أنها تقلق وتنفع وتضر وتحي وتميت الجواب تقدم لا ما كانت هذه عبادتهم بل كانوا يقرون ويعترفون أن الخالق هو الله وحده وأن الرازق هو الله وحده وأن النافع هو الله وحده وأن الضار هو الله وحده, هو الله وحده. إذن ما عبادتهم للأصنام قال فإن قال هو أن تقصد هذه الأمور بالعبادة أن تتوجه إلى هذه الأمور بالعبادة نعم فقل له وهذا عين فعلكم لأنهم قصدوا هذه الأصنام بالذبح والدعاء والنذر لاعتقاد أنها تقربهم إلى الله زلفا وأنتم قصدتم هذه الأضرحة وهؤلاء الأولية وهؤلاء الأنبياء بقصد أنها تقربكم إلى الله زلفا إذن وقعتم في الشرك الذي وقع فيه الأوائل وانطبق عليكم حكم الشرك الذي حكم الله عز وجل به على شرك الأوائل نعم ويقال له أيضا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 إضافة إلى ما تقدم أنت تزعم أن الشرك ما هو عبادة الأصنام الشرك هذا الذي حرمه الله عز وجل وبيّن عاقبة صاحبه أنه عبادة الأصنام فسأله هل الشرك فقط مقصوص عبادة الأصنام الجواب لا ولا شيء، لأن الله عز وجل ذكر أن من المشركين من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الملائكة وتقدمت الأدلة على هذا ومنهم من يعبد عيسى ومع ذلك حكم على الجميع أنهم صرفوا العبادة لغيره ولهذا قال المؤلف فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وأنتم فعلكم هذا هو عين فعل الأوائل سواء تقربتم بهذه العبادة لهؤلاء الأضرحة أو للأنبياء أو للملائكة أو للجن أو لكائن من كان دام قصدت بهذه العبادة أحدا غير الله عز وجل فأنت فعلت كما فعل المشركون الأوائل عندما توجهوا بعباداتهم للملائكة ومنهم من توجه بها إلى عيسى وأمنه ومنهم من توجه بها إلى هذه الأصنام ومنهم من توجه بها إلى هذه الأشجار فالكل قد وقع في الشر إذ صرف العبادة <متصفيق> من لغير الله رضا أخجر أكتب انت لذا النظر عن هذا فأنت تجد من الهجة سوى سر قال انا لها فقل اترك بالله سلي فقال اصنام اصنام الله اصنام بمجلة الله اصنام بما بقنا نعم أسألها. اي مجمل اصنام في قال الاصلي فان اه اصنام له ايضا علشان طابة في طاقه انتخابيه هلت هي لا بالبقى الاوترانه اللاهو في, في الهدف له الحق في ان اعمى ان الهدف قرق بمئة له اترى انها تلزمي من الهدف الواضحة ان هذا الزمن اعترق لأخلق صرف هذا الهدف لذلك التي أنكر به صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء من أجل وهذا الذي ينادي به مشرك هذا الزمان عندما يقال لهم أخلص العبادة لله عز وجل لا تذبحوا إلا لله عز وجل يقولوا لا هذا ليس بشره يقول هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قال حيث قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا شيء عجاب ولهذا إذا أنكرت عليهم هذا الشرك ماذا يقولون لك أنت تتنقص الصالحين وتحط من قدر الأنبياء بل بهذاب النبي عليه التي تعواهم الله أقلي مشرك سير هو الشرك أن تقول الله أقل الله أقل شرك الأول أن تكون المحل أتمنى الله على السر من تدعو لا إتاكم إلى البلع كان كفورا أقل أمسطين فما تدعون أن تكون أتنسا إن بكفة لن إن أقلوه أتمنى فنأطلق الله الذي أطلق عليه ونأطلقه ونأطلقه شريح أدا تبي فرقيا رقين شريح وآكي أفضيه الله المسلم في الزمان الأتخاذ تقبلون أبعاء هل تقبلون العين هذا هو الصحيح إذ الذي يشكون في زمان الأهل أخبر المسلمين في القرآن رسول يقول عينه ومعته فالقراء الذي ينسى القرآن إذن الأول من نزل وهم يزمون وملك أخبر أولا لكن إذا أصحى الحدار إذا مزر من تذكر إلى البر كم وكسر إن كنتم إن شاء دعم فلق إلى البر أضر ربه فأتك أتك أتك أتك أتك أتك أتك أتك أتك أتك أخلص مشرق مشرق فيرسل أسف أن منهم أزلت ماء في دعاء فلان فلان فلان رخاء تشير إلى أن وجوه يبجك المتأخر وأشك أقسمه الله أن يدعو لهما ربي إما أن تطيعه يدعو لهما ولا أول ثاني الفساد الثاني المبنى الأخ متأخري فلي من الله ملائكة نحرك مع الله, الله. هؤلاء رجاء صالحين أو يشركون مع الله أحجار وأشجار وجمادات لم تعصي لها عز وجل بل هي مسبحة لله عز وجل أما المتأخرون فإن الشرك وقع معهم في هؤلاء وفي غيرهم ممن عرف عن الفجور والفتق وأحيانا الكفر الصراح فبعض من يسمونهم أقطاب وأولياء وسادة هؤلاء من أفجر الناس اشتفر عنهم شرب الخمر والزنا وترك الصلاة وعدم الحج ويتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتي أكا اليقين فيقول أحدهم خلاص أنا وصلت إلى درجة اليقين فسقطت عني التكاري وهذه موجودة عند أمثال ابن عربي صاحب حفاقية cioè... تقوم الله ومن تتعظمها سبك الأوليين تضط إليهم مقربات وينذر وتغيث بهم تركي صالحين أو تركي صرف العبال يكياتي وسوء يزعمون يكياتي ومن أنكر علي فتنقل حق النبي يجزى والذي يلحقني مثل الخير والحماده تلقاه في ما زهو نقاتل الله صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم أن نعيش دون كرنه في شهر يأمنون إن نتيهم لا يشأل ويكرل سفته ويكند ويسح نشله وأنقرس أصيق بي ونؤمن ونفسه يجعل نحي الله صلى الله عليه وسلم صح وعالي بك بما هو الزوجة واخذك هؤلاء هؤلاء كلها لك في ما فيها وصليك لك لله ولا مرد يحدك يحجبك يتروحنا سبعة أجعلت هذه النسخة. أن تكون هذه الزيادة في بعض النسخ الخطية دون بعض، ولهذا عندنا نسخة الأخيرة الجامع المتون وضعها بين في الكلام هذا إذا ثبت أنه لا بد من التحقق من ذلك على كل يقول فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله يعني هذا المشرك يقول أن المشركين الأوائل ما كفروا بسبب دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء إنما كفروا لما زعموا أن الملائكة بنات الله وزعموا أن عيسى ابن الله عز وجل فالجواب أن هذا كفر آخر وهذا شرك آخر نعم أن الرجل صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمد بقر بجحد والوحيد والبقر هذا كل جحد قد أناد الله عليه وسلم في حسن الله اسمه سبيل عالمنا قد كله والبعض وحلمونه قد يكفيه ويفرق لنؤمن ويوضب يريدون أن يتنذى بائك هؤلاء قد فأذاك صرح في كتابه أن من آمن ببعض بعض صافر حقا فهي يطها التي ذكرته الذي يقلينا الجوالة التي أردت الذي نزلنا الرسول ولم يصنعه ولم يحلم شيء لم يقول إلا الله أمره يسير ليس متوقع آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعضه كافر بالنبي آمن بكل هل يعتبر منا بالجعان هل يعتبر مؤمن لا أنه هذه ما أثبتتمو تكون قرين ويقول تقع عندكم نوع آخر الذي هو هذا لغاية فما أن الريض صدق ريضاه عليه وسلم ثبه في شيء فإنه وصدق في هذا المنزل فهؤلاء الله لما جاء بي فلا يصدقوا لكنهم كذبوا يصدقوا لله. الله عز وجل رسوله بإفتحة فكذبوا فلهذا فروا وأشرفه يعطي مثال: كن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال أنها حكم أنزل الله غير الإسلام فلا يُنكر مسلم أنزل الله عليه على المقالو لا ومن كر إن الله مطر إليه ومن كر الله غني أقر للمقري صلى الله عليه وسلم في أصحاد وجوه فهو في المسلم كالإمام أي يعني أنطق بأمر في الأمور مجتازها إنما كافر تشهد أن لا يصدق الرسول لكن كأمر واحد جاء الله عليه وسلم كافر بنا لو صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ صلى الله عليه لا كبر رسول صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء الذين يصرفون تقول الرسول يقول لكم لكم دون لو فهمتها. لا أخلص الله عز وجل. شكون الأرض لما يقل لما قلنا إلى قالوا أجعل أيضا أن الرسول صدق في شيء وجحد أنه لا حلم كذلك إذا أقرب الكريك لو جحد مصدق بذلك لا تختلف فيه وقت القرآن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصلاة الصوم والحكة إذا جحد كفر بكل به الرسول صلى الله وسلم إن الله هذا الجهل أرسم توانا أن مجاح دولاه مجارة بكل سلم أليس أقول جوبة أحريم الزنا أحريم شردي بالضرورة إجماع المسلم أعلم أن النبي الذي هو السلم أدى عين التنامر التنامر نذكرون هذه الأعظم جهه النبي الأمر أمر سبحانه وتعالى أمر سلم الزكاة طن الله محدودة في الثيث الآية قد تجد سوكة وفيها ادح رجله ان القرآن 60 قال القران في فلق ما امر باشع ما او التخاطع عاقبه تمسك القران جميع القران من اوله ماذا هذا الامر لكم اطلع ايضا هاب رسول الله عليه الصلاه وهم يشهد الاه محمد الراهي صلى الله عليه إلا صلى الله واله وتؤذن فاقومت هذا اذا رجلا ايمان سلم ما ولا ترى فكيف احسان او نبيا جبارث الارض ما كره الله الا يعلمون نعم يقال لهم ايضا أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمع على قتال أثباع مسايلما وهم يشهدون الله، إذن واللة ويزدعونatter أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استباحوا لماءهم وأموالهم فإن قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسايلما لماذا ليش لأنهم دعموا أن مسايلما نبي يعني رفعوا مسايلما إلى درجة ماذا إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم فكفرهم الصحابة وقاتلوهم فكيف بمن رفع درجة هذا النبي بل هذا الصالح بل هذا الفاجر إلى درجة من؟ إلى درجة الله عز هذا ما يقفر والذي رفع در... مسيلمة إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم يقفر هذا تناقب فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسيلمة لأنهم زعموا أن مسيلمة كاثة نبي فمن رفع درجة مخلوق إلى درجة الخالق فهو أحرى وأولى بالقتال وأحرى وأولى بالكفر والشرك نعم أما في ذكرها أهل العديد أبنس القرنة في بعض الأشياء مقرف في منظر العديد فكان لقدور بحيات المتحدة لأنها كان وعلى الشيخ محمد في قالوا أردين حرامي يطبعه عني كله تلفهم من صفحهم وإن أليهم أج شمسا فكيف أخلهم أتا صفح وإعادش من ثاليه وقفع الله يكفر <تصفيق> نعم هذا أيضا أكثر هل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيد لا الله عبد الله بن سمع. هم مجبابة وهم مخفى في التحريق بسبب عبر صلى الله عليه وسلم أبعد من هذه القتلة الشنية الثلاثة نعتقد أن كان لنشوف جماؤل الدولة القاتل من علامة ايقاته ان الله من بعده فتعذي قد كتب عن اسمي بس كنت اللا اله انم باستخلاء الحبه التي تشير فيها على ارض من بولجين وهنا ثالث الشيخ يريد ان يرد على هذه الشبهة التي ذكرها انها من اعظم الشبهة التي يدلي بها هؤلاء قون ألا الله ان محمد الرجل يردها في, في القدرين الرابع والخص تطلو البراحة من بعد هذه الشاعر الجوعاني لأنهم بعض فرع المالي برغة ولها على دولي حربهم الدولي هو تلك ما لعلنا والله